مرحبا هيفا سجل الصوت كيفك شو اخبارك آه طبعا انا مثل ما وعدتك هذا الاندرويد شوي مزعج بالتسجيل انا كي آه يعني زي ما وعدتك انه انا راح اعمل لك شرح انه انه كيف ندخل على تقنيات المكفوفين وكيف ممكن نستفاد من الموقع طيب آه سكايب مزعج لحظه اقلب سكايب طيب انا مثل ما عرفت انه انت بتستعمل المتصفح فايرفوكس فانا راح اشرح لك اشرح لك الموقع على المتصفح فايرفوكس وانا يعني المشكلة انه استخدم المتصفح بالانجليش وانت استخدميه بالعربك بس انا راح احاول انه اترجم ترجم لك المفردات حتى تكون فكرة واضحة طبعا اول شيء نفتح الموزيلا عادي فاين الكمبيوتر ام فايرفوكس شوفي هذا البحث التبع الموزيلا نكتب تقنيات المكفوفين يعني مباشره بالبحث نكتب تقنيات المكفوفين قطع التقنيات لام مكة و انتر المكفوفين Google Document طبعا رح اضغط Escape هروب و اضغط رقم 3 حتى اشوف اول نتيجة Blind Techno منتديات تقنيات المكفوفين سمعتيها Blind Techno منتديات تقنيات المكفوفين راح اضغط عليه انتر H. هنتظر الصفحة حتى تفتح حاول مرة اخرى و قطع النت. تمارين فيزا بيت لينك ان حتدخل عليهم من لاين تكنو 64 سنت 74 سنت لاين تكنو no. منتديات تقنيات المكفوفين طيب هسه هو حاليا فتح الموقع شوفي الموقع هذا موقع تقنيات المكفوفين موقع عظيم وكبير جدا لانه هو أكبر موقع عربي تقني للمكفوفين يعني المكفوفين ممكن يلاقوا شروحاتهم في ممكن يلاقوا يعني ما يشاءون يعني برامج ما برامج فاحنا راح نتناول بطريقة مختصرة وبعدين لو عندك أي شيء يعني يعني ممكن تكتبي له أنا أجابك على طول طيب رح أضغط كنترول هوم حتى أكون في بداية الصفحة. منتديات كيوفرفين Powered by vBulletin. قال بلاند تكنو منتديات كيوفرفين طبعا احنا زي ما يعني تكلمنا انه هذا الموقع هو اكبر موقع عربي المكفوفين فهو راح يتقسم لأقسام عديدة راح يتقسم لآخر المواضيع وآخر المواضيع هي الأقسام اللي تهمنا هي آخر المواضيع وآخر مواضيع هي آخر المشاركات اللي نشروها الأعضاء وأقسام البرامج والشرحات اللي أنا راح انه أقول لك كيف نوصل طبعا بخصوص اخر مواضيع نضغط رقم واحد اخر المواضيع خلاص اخر مواضيع نضغط ما نضغط عليها انتر نضغط تاب لعبة Terrage i fires at ومان لعبه Terrage i fires at ومان الكاتب hayden.team عدد هاي هاي اخر مواضيع ننتقل بينهم بالتاب عصا بيضاء تصل كما تتمناها عصا بيضاء تصل كما تتمناها الكاتب الجنرال عدد الشرح الكتابي لكيفيه ربط الواتساب طيب هاي اخر مواضيع احنا يعني عرفنا انه نضغط رقم واحد ونتنقل بينها بالتاب اما عن كيفية انه ندخل ونشوف الموضوع راح نشوفها بالقسم البرامج او الشروحات الان نصعد نصعد نصعد كونترول هوم حتى نرجع لبداية الصبحة حتى يعني حتى نصل القسم البرامج او الشروحات بالسرعة احنا نضغط رقم اثنين شوف هاي البرامج العامة؟ البرامج الصامتة؟ البرامج البرامج المحمولة؟ والبرامج المحمولة؟ شوف أنا أنا لازم أقولك ان الفرق شو شو بينهم حتى تكون فكرة عندك واضحة. البرامج العامة؟ البرامج العامة اللي هي تحتاج تثبيت عادي next next next وداخري؟ البرامج الصامتة؟ البرامج الصامتة اللي هي silent installer بس تضغط عليها؟ ستبت. البرامج المحمولة وهي البرتبل اللي هي ما تحتاج كل شيء ما تحتاج تثبيت تعمل بدون تثبيت السابع مساء طيب. هنكمل منتدى أجهزة, هاي منتدى أجهزة نوكيا يعني يكون في شروحات موجودة بالأجهزة نوكيا أنا, انا اتنقل طبعا برقم ثنين حتى تكون الفكرة عندك واضح منتدى أجهزة أبل الذكية وهي منتدى أجهزة أبل اللي هي تتعلق بالآيفون منتدى أجهزة أندرويد الذكية وهاي المنتدى الأساسية الحبيبة طبعا <تصفيق> هاي الاندرويد منتدى شروحات قسم شروحات والدروس الكتابية هاي قسم الشروحات والدروس الكتابية اللي هي تكون بالصوت عفوا يعني شروحات مكتوبة إنه يكتب لك أنت كيف تستخدمي هذا الشيء وكيف تستخدمي هذا الشيء قسم شروحات والدروس الصوتية <تصفيق> طيب قسم الشروحات والدروس الصوتية أنا طبعا مثل ما قلت لك إنه أنا تنقل برقم 2 راح أدخل على الشروحات الصوتية ستة وستونة قسم شروحات والدروس الصوتية شوفي حتى عندك الموضوع الصحي اه احنا انا نوصل باخر المواضيع برقم واحد اه نتنقل بين الاخسام برقم اثنين بعد ما دخلنا مثل الى قسم الشروحات او قسم البرامج انا دخلت على قسم الشروحات وهو يعني ما يختلف ابدا يعني انت تدخلي على اي قسم تريديو ونفس الطريقة اللي راح نستعملها اه بعد ما تنقلنا بين الأقسام برقم 2 والقسم اللي يريده طبعا نضغط عليه انتر. أنا ضغطت على الشروحات صوتية انتر. دخلت عليه الآن رح أضغط رقم 3 <تصفح> يعني هلا أنا بضغط رقم 3 حتى أتنقل بين المواضيع. موضوع مثبت Graphic مثبت شروحات متنوعة مفجأة أول كورس متكامل للمكفوفين في مجال الهندسة الصوتية شوفي أنا أتنقل بين المواضيع برقم 3 موضوع Lightbox Graphic موضوع Talking Smile Graphic شرحات متنوعة إليكم الموسوعة Smile Graphic شرحات نظام التشغيل استعراض ويندوز 10 شرحات نظام التشغيل استعراض شرحات متنوعة احترف Smile Graphic شرحات نظام التشغيل مفاجئة طريقة شرحات المواقع الشرح الصوتي لكيفية استعمال موقع ماجيك Upload طيب هس هاي المشاركة إلي هاي المشاركة إلي صوت شرح صوتي عن ماجيك Upload هذا الموقع أنه يعطيك رابط المهم بعد ما وقفنا على هذه المشاركة مثلاً برقم ثلاثة أضغط عليها انتر الشرح الصوتي لكيفية استعمال المواقع ماتيك أبود فيزريت شوحات المواقع الإلكترونية الشرح طيب حالياً هو افتح معي أه شوفي أه في طريقتين حتى توصل للمشاركة الطريقة الأولى هي أصعد إنه كنترول هوم أضغط كنترول هوم المكفوفين. أضغط حرف كيو اللي هو حرف الضاد بالعربي الضاد اللي هو يكون جنب الصوت ها اضغط ضاد بسم الله الرحمن الرحيم وأز... خلاص اجتني ناصر مشارك هاي طريقة الطريقة الثانية انه لأ أنا, انا هلأ بدي اعرف انه مين العضو اللي كتب هذا الموضوع ومتى كتبه وهو شو يعني اوكي اصطر كونترول هوم اضغط حرف الـ H حرف الـ الى ان اجد عرض تنبيه نودق الموت لينك بأدوات بحث في التقييم عرض لينك عرض بس انزل بالسهم منذ أباع أسابيع قال انه منذ أربع أسابيع يعني من شهر صار هذا الموضوع visit لينك 1 visit لينك محمد دوت العراقي graphic محمد دوت العراقي متواجد حاليا هذا اسمي وانا متواجد لانه انا داخل معك تقني متميز blank أنا عامل بسام أقرأ معلومات العض مثلا تاريخ التسجيل October two thousand العراق الجنسي ذكر مئتان وستة وعشرون نيم موعد ستة عشرة نيم نينتغراف عدد مشاهدات هذا الموضوع أربعمائة وهذا عدد مشاهدات الموضوع عن الناس اللي شافوا هذا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم وهذا نص المشاركة والصلاة وسلام على المهم حالياً إنه أنا أريد كيف أصل ال لل... للرابط للرابط حق الملف يعني أو الرابط الخاص بال بالبرنامج أو الرابط الخاص بالشرح لا يختلف بعض حرف شوفي أنا بعد ما وقفت على المشاركة سواء بضغط كيو أو بن أو يعني لو رحت بعرض ما في مشكلة المهم أنا وصلت للمشاركة وكملتها يعني أنا أنزل بالسهم أقرأ المشاركة أو أضغط حرف كيو أنزل بالسهم أكمل المشاركة ما في إشكال اضغط magicuploadmp خلاص هذا الرابط نجي كيف انه نحمل انا انا شفت هذا الشرح مثل عجبني انا بدي احمل طريقة طريقه تحميل انا مم ما ممكن يعني انه انه اقول لك طريقة للتحميل ليش لانه اصلا كل كل واحد يعني انا مثل اجت اريد انشر موضوع كل واحد يحط من موقع رفع اللي هو يعجبه موقع رفع يعني الموقع اللي انا راح ارفع لك الملف يعني ويعطيك رابط يعني انا كيف هسه رفعت لك الملف وعطيتك رابط فكل كل واحد يجي يرفع على الموقع اللي يعجبه فالطريقة تختلف لكن انا راح اعطيك يعني اكثر الناس يرفعوا على موقع اسمه الخليج جيد احنا بعد ما نوقف على هاي المشاركه الخليج عفوا او اي مشاركة ونضغط نسمع الرابط نضغط عليه اذا اذا طلع عنا تحميل مباشر يعني اذا بدأ يحمل مباشر خلاص اما اذا ما بدأ يحمل مباشر وفتح لي صفحة جديدة انا راح امشي فيها بالتاب الى اضغط هنا لتنزيل الملف اضغط هنا لتنزيل الملف اه وهيك يعني عادي نقدر بكل سهولة انه نشوف ونحمل من الموقع هيفا طريقة سهلة لتصفح الموقع وانتي لو عندك يعني اي سؤال انا ممكن يعني انه اجيبك على الرسالة وعلى سكايب بس بقى شيء واحد حتى اقول لك عليه انا اطلع من هاي لو انا حاب اطلع من الموضوع اطلع بالباك سباس ترجمة فرقبة خمسة و التسعونة برسنت طيب انا في قسم شروحات والدروس الدروس الصوتية مثل ما قلنا انو نتنقل بمواضيع برقم 3 ترجمة فرقبة ترجمة فرقبة طيب انا هذا اللي اريد اوصل له انو لو انت عربي ممكن يقول لك انو لا يوجد رأس موضوع طيب مثل انت تصفح الشروحات برقم 3 ويقول لك لا يوجد رأس موضوع انو راح تمشي بالتاب اضاف صفحة واحد من اربعة عشر شوفي قالك صفحة واحد من اربعة عشر واحد اثناني مشاهدة مثل انت كملت واحد اه وانت ماشى بالتاب راح تدوسي على اثنين اثناني مشاهدة النتاب. اه وتصفح اثنين عادي برقم ثلاثة يعني بعد ما تفتح لك الصفحة وبعد ما تكمل اثنين نفس الطريقة تمشي بالتاب وتضغط على ثلاثة وهكذا حد ما تكمل الاستعراض ويعني زي ما قلت لك انه هذا الاستعراض بسيط وأي شيء أنت يعني بدك يا ممكن أنا أجاوبك على السكايب أو على الفيسبوك وأتمنى أنه يكون هذا الشرح مفهوم تحياتي إليك باي باي